بسم الله الرحمن الرحيم. ا ل ف ل ا م رات ل ك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن ن ذ ر الناس وبشر الذين آمنوا. أن آذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قد مصدق عاد ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين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 ذ َ ل ِ ك ُ م الله ُ ربكم َُّْ فاعبدوه ُُْ أ َ فلا َ تذكرون ََ إليه َِْ مرجعكم َُُْ جميع و َ ع ْ د َ الله حط إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ ي ُ ع ِ ي د ُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِصَصَ إليه مرجعكم ج م ي ع ا و ع د الله ح ق ا إنه يبدئ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصة. والذين كفروا لهم شراب من حميم والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون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 يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار إ في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض الآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا ورضوا بالحياة الدنيا وطمنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. أولائك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في ج ن ل نعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجله م بالخير لقطي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقانا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجانبه أو قاعدا أو قائما فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ض ُ ر َ ه ُ مَرَّكَ أَلَمْ ّ يَدْعُنَا إلَى ض ُ ر ّ م َ س َُّ كَذَلِكَ زُوِينَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ م ِ ن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ ب ِ بينات وما كانوا ل ي ؤ م ن و ا كذلك نجزي القوم المجرمين، ثم جعلناكم خ ل ا ئ ِ ففي الأرض من بعدهم ل ن ن ظركي فتعملون. وَإِذَا ت ُ ت ّْ ل َ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م ْ آيَاتُنَا بَيْنَتِ الْقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أ َ ت ْ ب ِ ق ُ ر َ آ ن ٍ غ َ ي ْ ر ِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قل ما يكون لي أن أبدله من ا ل ق ا ِ نفسي إن أتبع إلا ما ي ح ا ئ ل ي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراك به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 ويقولونها أ ُ ل ئ ِ شفاعنا عن الله ُ ل أ ت و ن ب ئ و ن الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى مما ي ش ر ِ ك و ن وما كان الناس إلا أ م ة تواحدة فاختلفوا ولو لكلمة سبقت من ربك ل ق ض َ بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لو لا أزل عليه آية من ربي ฟัลอิ م ا ะล ي ب บ ل ل ิลลาฮ์ฟ ا ل อินม ل ลไกบุลิลลาฮ์ฟ ظر و ا า ن ظر ع ك م من المنتظرين و ล ذ ا هذقنا الناس رحمة من بعد ضرر أمستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل لله أسرع مكر إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به بريح طيبة وجرين به بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءت هاريح عاصف. جاءت هاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أ ج ي ت ن ا من هذه لنكوننا من الشاكرين، فلما أ ج ا ه م إذاهم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم علىفسكم يا أ ه ن م ا غ ي ك م علىفسكم م ت ع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فلننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن إنزلناه من السماء كما إن, أن خلق منه السماء، فاختلط به نبات الأرض، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس و ا ل أ ع ا م حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أهلها أنهم قادرون َ عليها َََْ أتاه َ أمرنا أتاه أمرنا ليلا ً أو نهارا َ فجعلناها ََ حصيدا ًَ أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها ح ص ي د ا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا ا ل ح س ن ى وزياده للذين أحسنوا ا ل ح س ن ا وزياده ولا يرهق وجههم و قترو ل ا ذل أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات ج ز ا ء س ي ئ ة بمثلها، وترهقهم ذلة. ما لهم من الله من عاصم ما لهم من الله من عاصم كأنما أ غ ش ي ت وجوههم قطعا من الليل م ظ ل م ا كأنما أُغشيت وجوههم قطعا من الليل م ظ ل م ا أولئك أصحاب النار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 فزيلنا بينهم وقال ش ر ك ا ُ ه م ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم ل غ ا ف ر ي ن هنالك تبلو كل نفس ما أ ْ ل ف ت وردو إلى الله مولاهم الحرم و َ ض َ ل َّ ع َ ن ْ ه ُ م مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِنَ ا ل س َّ م َ ا ء ِ وَالْأَرْضِ أَمَّن أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ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 قول الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأن تفكون قل هل من ش ر ك ا ِ ك م مَنْ يهدي إلى الحق قل الله يهدي ا ل ى الحق أفَمَن يَهْدِي إلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أ َ ي ُ ا ت َّ ب َ ع َ أَمَ الَّا يَهْدِي إلَّا أ َ ي يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا ي َ ت َّ ب ِ ع ُ أَكْثَرُهُمْ إلَّا ِ ظَنًّا إِنَّ ا ل ظ َّ ن َّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وما كان هذا القرآن أ ن يُفتَرَى من دون الله ولكن ت ص د ِ ق الذي ب َ ن يديه و ك ن َ ص د ق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون ا ف ت ر ى قل فأتوا ب س و ر ة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله ِ ن ك ُ ن و م صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم ما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فاظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنَّكَ ذَبُوكَ فَقُلِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أ َ ت ُ ب َ ر ِ ئ ُ و ن َ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِئٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ومنهم من يستمعون إليك أفئات تسمع ا ل ص م ّ ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفئات تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناسفسهم ن يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم ي ل ب ث و ا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا ب ن ق ا ل ا ط ل و َ خ َ س ِ ر َ الَّذِينَ كَذَبُوا ّ بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ و َ إ ِ ن َّ ا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ ع ِ د ُ ه ُ م ْ أَوْ ن َ ت َ و َ ف َّ ي َ ن ك َ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ولكل أمّة الرسول فإذا جاء رسلهم و قضي بينهم ب ا ل ق ص ط ِ وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إ ق ُ م ت صادقين ق ُ ل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ض َ ر َّ و وَلَا نَفْعًا إلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أ ُ م ْ م ة ٍ أَجْلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا ي َ س ْ ت َ أ ْ خ ِ ر ُ و ن َ س َ ا ع َ ت َ و َ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياًأو نهرماذا ا يستعجل منه المجرمونأثم إذا ما وقع آ م َ ت ب ِ ه ا ل آ ن وقد كن ت ب ِ تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوق عذاب الخلد هل ت ج َ و ن إلا بما كنتم تكسبون و ي س ت ن ب ئ و ن ك أ ح ق ّ ه قل إ ِ ي و َ ر َ ب ِّ إ ِ ن ه ُ لَحَقٌ وَمَا أ َ ت ُ ب ِ م ُ ع ْ ت ِ ز ي ن ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسر ندمه وأسر ندمت لما رأوا العذاب وقضي ب ي ن ه م ب ا ل ق ص ط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض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 يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدوء ورحمة للمؤمنين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 قل أرأيتم ما أزل الله لكم من ر ز ق فجعلتم منه حراما فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون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 إِنَّ اللَّهَ ل َ ذ ُ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِهِ وَمَا تَتْلُوٓ مِنْهُمْ من ِ قُرْآنٌ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إلا كنا عليكم شهودا إذ ت ُ ف ي ضن فيه وما يعزب ع ر ب ّ ك من مثال ذرة وما يعزب عرببك من مثال ذرة في الأرض ولا في السماء وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ م ِ مِثْقَانِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ولا أكبر إلا في كتاب إلا في كتاب مبين ألا ولاهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزن كقولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم لا إن لله م ن في السماوات و م ن في الأرض وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنَ الَّهِ ش ُ ر َ ك َ ا إِيَّاَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ا ل ل َّ ي ْ ل َ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ م ُ ب َ ص ِ ر ً ا إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات ل قوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه والغني له ما في السماوات وما في الأرض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 ثمَّ إلَيْنَا م َ ر ْ ج ِ ع ُ ه ُ م ْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ و َ أ ت ْ ل ُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إ ِ ن َ ك َ ن َ ك َ ب ْ ر َ عَلَيْكُمْ مَقَامٌ وَتَذْكِيرٌ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمتا ثم قدون إلي ولا تضرون ف إ ي ت و َ ليتم فما سألتكم من أجر ف إ ي ت و َ ليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومامعه في الفلك وجعلناهم خلائف وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. ف َ ا ظ ُ ر ك َ ي ف َ كَانَ ع ا ق ِ ب َ ة ا ل ْ م ُ ه َ ا ر ي ن َ ث ُ م ّ بَعَثْنَا م ِ ن ب َ ع د ِ ه ِ ر ُ س ُ ل ا إ ل ى قَوْمِهِمْ ف َ ج َ ا ء ُ و ه ُ ب ِ ا ل ْ ب َ ي ن ا ت ف َ ج َ ا ء ُ و ه ُ ب ِ ا ل ْ ب َ ي ن ا ت ِ فَمَا ك ا ن ُ و ا ل ي ُ ؤ م ِ ن ُ و ا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ م ِ ن ق َ ب ل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعتنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بأياتنا فاستكبروا إلى فرعون وملئه بأياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلم ما جاءهم الحق من عدنا قالوا قالوا إن هذا سحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عم ا وجدنا عليه آباءنا. قالوا أجئتنا لتلفتنا عم ا وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبريان وتكون لكم الكبريان في الأرض وما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 إن الله سيبطله قال موسى ما جئت به السحر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 على خوف من فرعون وملئهم أي يفتنهم وإن فرعون َ ل ع ا ل ِ ف في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إياكم آ م ا ت م بالله فعليه توكلو فعليه توكلو إياكم ف َ ق ا ل و ا ع َ ل ى اللَّهِ ت َ و َ ك ل ن َ ا رَبَّنَا ل ا ت ج ع ل ن ا ف ت ْ ن َ ة ل ل ق َ و ْ م ِ ا ل ظ ا ل ِ م ِ ي ن و َ ن َ ج ن َ ا ب ِ ر ح م َ ت ِ ك َ م ِ ن ا ل ْ ق َ و م ِ ا ل ك َ ا ف ِ ر ي ن وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء آل قومكما بمصر بيوت وجعلوا بيوتكم وجعلوا بيوتكم قبالت و َ ق ي م الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آ ت ي ت فرعون وملأه ز ي ن ة ه وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم وشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يرو العذاب ا ل أ ل ي م قال قد أجيب الدعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيلا الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيو وعدوا حتى إذا دركه الغرق قال آمنت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال آمنت أنه لا إله إلا الذي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 فاليوم ن ن ج ك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد ب و أ ن ا بني إسرائيل مبوء أصدق ورزقناهم من الطيبات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 فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَزَلْنَا إلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ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 إن الذين حقّت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون إن الذين حقّت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب ا ل َ ل ي م فلو لا كانت قرية آ م ن ت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لم آمنوا كشفنا عنهم إلا َِّ قوم ََْ يونس َُ لَمَا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عذاب َ الخزي ِْ في الحياة الدنيا ُّْ وَمَتَعْنَاهُمْ إلَى حينَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ ل َ آمَنَ مَا فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ ج َ م ِ ي ع ا أَفَأَتَتُكْرِهُنَّ ا س ٌ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وما كان ل ن ف س ن ت تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل اظُر ماذا في السماوات والأرض وما ت غ ن ي الآيات و ل ن ذ ر عن قوم لا يؤمنون فهل ياتظرون إلا مثل أيام الذين خلو من قبلهم قل فاتظرون إني معكم من ا ل م ت ِ ر ي ن ثم ننجي ر س ُ ل ن ا والذين آمنوا كذلك حقا علينا نج المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من دين فلا أعبد الذين تعبدون فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي ي ت و ف ك ُ م وأمرت أن أكون من المؤمنين وَأَنَا ق ِ ب ْ و َ ه ج َ ه َ ك َ ل ِ ل ْ ذ ِّ ن ِ ح َ ن ِ ي ف َ ه ُ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِن د ُ و ن اللَّهِ مَا لَا ي َ ف َ ع ُ ك َ وَلَا يَضْرُرُكَ ف َ إ ِ ن َ ف َ ع َ ل َ ت َ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَكَ اللَّهُ ب ُِ ر ف َ ل ك ا ش ِ ف َ لَهُ إ ِ ل َّ هُوَ ََْْ س ك َ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ ي ُ ر ِ د َ ك َ بِخَيْرٍ فَلَا رَادٍ فَضْلِهِ وَإِن ي ُ ر ِ د َ ك َ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَا ضَلَّ فَإِنَّمَا ي َ ض ِ ل ُ عَلَيْهَا وَمَا ضَلَّ فَإِنَّمَا ي َ ظ ِ ل ُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم ب ِ و َ ك ِ ي ل وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إلَيْكَ و َ ص ْ ب ِ ر ْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إلَيْكَ و َ ص ْ ب ِ ر ْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ا ل ْ ح َ ك ِِ ي ن ِ